محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا تيما هم في وجوههم أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرى يشظىه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعذب الزرع ليضيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم